شحنة 430 شمواتان هجرية كمون شوعة تيوليو كلتا شحن عصرتا شوعة ميلادي كتاب بغسالي نوست لنا كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى كنكسله إذا كتاب نوست لنا بغسالي أقدستي تمهرتات نخلن هزبتات تبيلنا يشيخ ابن باز ربى رحم لهم كن قلت لا سلماني بزعبة الصلاة على الميت وسيدنا الدرس الثامن عشر مبلغ عشرة شم... مبلغ عشرة شو منت تقول الله زاد درس مالتي حدث زموته أسلمي كم يقرنان الدالو كمون كم يقرنان سجدلو كمون وين كم يقرنان قبرون يزبل مالتي يقول الشيخ منباز رحمه الله تعالى ثامنا صفة دفن الميت أسلامي واحد نحر ميته كم يقرنا نقبرو نزب المالتي أك باب راء قبة ما أنت يرد أن دين الإسلام دين الكمال ثم ترى سبحانه وتعالى زولوا اليوم أكملت لكم دينكم. وأتمنت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام مدينة كبتي محاسن الإسلام كبتي كمال إسلمنا ملوء مخانو حتى حدا إسلامي مسموتون كمي غير نخم نقبره كابتازوا لك أتحزكا متين قبروا اللو أبهوتوا ملوء حتى مويتون كمي غير نخم نقبره سلمنا يعلمنا سبحان الله فإسلمنا والحنتي قدفا ما فرطنا في الكتاب من شيء. بالعكس كانوا تأديان ترينين. قالي أم أبتابوا تأتي يوم أبلوح أبصندوقات يوم مدربيوه. قالي أم مس تكا أو خلو بس بيصوم رشجرم أو خلو لا كفن ولا. إذا خلو يرأي والعياذ بالله. قالي يوم ينددوهم كم بعد الهند نتحركنا مالت والعياذ بالله. قل يوم دماء والعياذ بالله والثانيين بعين مالت ومالاته وكابت أغرب عديان والعياذ بالله <تصفيق> نزي سبزي أبو خلوه سبر سبر أبيلهم أب سلسة أقونا خمزة له يقبره ويكبب كمزخون السبزي قبره رؤسون أقرون بحنسك قطع عند أبو ناسبر دا وما له شوال عادوا بالله. في النهاية يتم تموه تمزق الشمال. حادث السكيم ومس يوردو والعهد بالله بتناتهم طقوسات يسأل دعاء قبله بتناتهم العهد بالله ناي شركيات ناي وثنيات بده إحريزينه بزلاع له قبله يوصله حف حف بيلهم أبؤ راح نمسكيرهم والعهد بالله. سقوه بخرتات نبلون من وزعوري أيوم مالتيو نشيلان أموراي هبوه في النهاية تترف وزلو عزم خمان كي ترف أنتايو سبابي رم مش شكور جرم حواويسم مجلس كان أموراي هبوز خمان ليه لو شيلاتات يبلعوا إذا مسرقهو بكذلص سبحان الله الحمد لله على نعمة الاسلام فسابز بالكون مالت لكن المسلم فهو أنتاي محترم ه كراما خمس اللو حيَن ومتَ بيوت قلوا حتى مسموتة قمة حتى بتتحسَّت باونر إيراني إرناق راسير كان تحسبه نخي خي سبر ويدماني سقوه نخيو الدغمالتي إذا قلوا إسلامنا يرد أنَّ تاي مخانو دين والكمال كابتو حجة ميركا سنة كابتي فهمنا سلف الصالح جميركا تدعوا السلفية سابنا المجرشة بسموته كما يقرنا خم نقبره علم الناس اللي مناه مالاتيو وزيد ولله الحمد ربي خنم اسمونه يقبال ثامنا صفة دفن الميت كما يقرناه نزي سلامايزي نقبره نزب المالاتيو المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل أتي كنقبره زي قبال مالاتيو زي قبر زي نوشتي كنعمقه لنا عمقتناتو كن دفرق سباعي سباعي آتي بوس مالتي ويدماني وحج خير. لكن سنة يخون سباعي بتقول وان آتي مالتي يكون فيه لحد من جهة القبلة، أتلاحظ تي زمو تسبنا أطول ما لاتي، أزلاحد نبلو، أزيا فليت أنت ما لاتيو، أقعته قرنان نقعته، نلزم ما ولذلك الشق نبلو تي قرنان نركزه مالتي لاتي، نتميت كنات مخدر، نتميت كن, كن أبتاع قد وادو، كنلو تأكل. أبزية أنتين قبل مايت ناب قبلة قسنا تخل جبروا لنا كالفحروا لنا مالتي تزف فحور سب كل بيزنا بقبلة كالفحروا اللي مالذي وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن كنا توخوا لنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كم زاشق نباز حجون كتر سايو سنة تقوون كم أن داب لنا هناتو بدحرقوا كم يجرنا ناتو ناب يمانو يا يمانى يقولنوا ماله دكس، سلذي بالحقه ويبخابدو ويبساقموا يكونان نوتوه أحد حس، بو يمانى يقولنوا جاي روح دكس كم دكس أقول نا ناب ندكس أبا ناب وتحل العقد الكفن. أتجمد ما نفتحه حد. أنت تقول ما يقوله أب أبورو زيتات يسلي. أب تقع رأسه. أب تقع قصاده زيتات أب كبده يسلي. زيك نفتحه لنا مالت. ولا تنزعب بل تترك. لكن إذا جمد كان لتأسى لتأسى على سرو الدماء لتشك مستكفى قال يوخا له جملة سلذي مسقامه دو بس كنفتحوا لنا مسقامه دو جن لنا ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة قص المهم كل عيبنا إلا شهيد المعركة هذي قال سوقهن شفوني يبلنا كمأون محرم زخنة أبحج وعمر زمته متلبس بالإحرام زيسه بالزلماني قال سوقن شفوني يبلنا زي يوم كل تعين الزئاتهم جاسهم كل بيزت تقلي بخون لهم سوق برو أما خبزة حالي فوجن زخونة سبعة يخون سبعتين جاسهم كل يبلنا ثم يصب عليه اللبن ودحرزي طوبنا مس جنصه بتاعته بالوادي زله سنه تقول نرقص له لحق يا شباب اذا الشق بلوه اذا اغرنا رقصنا هزنا برنا نا ابو قرنا تي طوب بتوب قرنا سبونتي نتقوتوا حجي طوب دغبر له عادي طوب ما إما لعل تحت نقرنا نمضمده وإذا ما عبيت طبك اللواب قلزر أقول مالتي طوالي أبا أقول لواب تايخونا ماتي مشفني أخونا مالتي وربخاتي ما نايت سببك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ويطين كي يثبت ويقيه التراب بدحرزي تين شو كانه مثل ما لقيت شو قلنا متى أنا أو خلنا نتاي للطفل نجدته بذي نمت أي تراب أنا بتميز خيانته حمد نخياهه مع رق النيس اللي سبحان الله نزميت زي أخبروه حتى تراب نخياهه في اليوم بالعكس بالطين وغصاه جرهم اللي فطوه نزميت شو منا خلاه جنود راح أبلونا بالسنة وأبتند فغاكا ذلو انا يتنطو تاين جبرل مالتي تشكا لم يتيسر اللبن اللبن نعم فبغير ذلك من ال... من الوه طوب نحرتس اينيلو شق ابن باز لوح قرنا يشفنه أو أحجار ويامند ما قرنا يشفنه أو خشب ويما عن جايت القبر يقيه التراب أهم شيء تراب من خيارته نابت ميت مالتي ثم يهال عليه التراب بحرزي حمد ندفنه مالتي حمد نمرسل نابت قبر مالتي ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله إن حمد نابت قبرنا لقول لنا بسم الله وعلى ملة رسول الله زي أسنة قونا وفي رواية ثلاث حثوات ثلاث تغدى قرنات بسم الله وعلى ملة رسول الله ثلاث تغى تغدى أنتم على تحميل بإيدنا عميخ قل يوم حد سبحان الله بفرزاق يرمي يوم ببادية لا ناقبورو طوال يجمره لكن نت سبع دل كبر لهم ثلاث حثوات ثلاث تغى تغدى قرن بaidu حفيسو ثرابة أتوال له بسم الله وعلى ملة رسول الله قبل زيات سنة قوم ويرفع القبر قذر الشبر كندي سدر زخون نلع لها زيتها الشبر بيدنا هم زادر كنت سدر لعلها زي قبر اخلتها كندي سدري مش عمات ذراع لا ذراع زي كونس كنت سدر زي, زي شبر نزا سدر زي, صدر زي. فما بانوك انتدى اول عياذ بالله اضرحان قبر اللوخين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور بناء المساجد على القبور كندو قبازو خوين عندو حرق يرنال بالله ازي من وسائل الشرك في النهايات سبكة اموتايو تعلق بوك قبريو وسببنا الشركي أبقومي نوحزن برد ما زيه مالاتيوه وتم حموشت صالحين ود وسوا ويغوث ويعوق ونصره زيهم حموشت صالحين زيهاتهم شيطانا مجممرتا مثل سئل يقبروا لهم ينوقع لازيهم رئيوخهم منتي أبعبادة نشاتك ترخبه مجممرتها بزيهاتيوه يريئوه ود وسوا ويغوث ويعوق ونصرة نزيهم حموشت اليوم نشات صحبهم يو. دهارا يقول نزيجيل قدامه المسلماتي دحرى واجيل مسلمات أبوا تأكلون نزيهم يجوزهم يرموهني تجزوهم فعبدتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجوزهم جمروه فتعلق بالقبر زيتى شرك زنب رأب قوم ينوح زقى مس يكون نن رب بعلو سورة نوح لتقصين عليه نوحوم صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنى بديله يعني تعلق بالله جل وعلا قبر كم زلناون أو بكر صديق أبتخذوا بازهابا مالتيه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أمة إسلامية لصحابه كلهم بتوحيد أزكى رموز الرسول الله صلى الله عليه وسلم زقزاز نبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ميتهم ربي بحق تجزو تغونكم غن فإن الله حي لا يموت سلازم يقولوا إذا تعلق بالله جل وعلا كل وانا خمسة لو مالت يو كاب شيرك ما خن رحط ربي كاب شيرك يرحبنا ويوضع عليه حصبة أنت يسر ذلك أنت دعت قائل جويا جاء فلتم زين ناشو ما هم وقير نادماني أنت باللي قبرزي نفس صار له جويا مالت زين منتايو اتي حمد بب معلتو يفرس وحجمته واسده لكن تيجوايا تثبت قونا له من مالتي زي آخر أثبتت جوايا دحرت رقيبو بوجا قرنا بالعليون القبر اللو مالتي ويرش بالماء بدحرزين ما يودن القبر اللو لما تايت تيجوايا مستحمت كحز مالتي ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل تسلنا دمانةهم مشيئين الجنازة حزموا زموتوا قبروا تسألوا حسابات قطوا قبلوا يقبأ أما تمالتوا أبت قبري ننتهي نقبروا لقن دعاء نزم ميت سلسدهم أموات كبانا يمدعا أم زدلوا والرسول صلى الله عليه وسلم ابقبري مسيخوم لن منني أيبلونه فما بانك الانبياء امتدأزو وعلى وعلى أشرفي الانبياء المرسلين الرسول صلى الله عليه وسلم مسيخومها ابقبري لن منني قبعكم يحتاتوني أيبلون فما وعلى... بالوكتم أولياء والصالحين دون الأنبياء دحر أنبياء زلوا الأولياء والصالحين إذا قم دعاها قبروا لهم يقبأ. وعقيدة أهل السنة والجماعة الأولياء والصالحين كم زلوا نأمننا الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلوه رب سبحانه وتعالى يعني خوف يبلهم حزن يبلهم حزننا إذا حالفنا يا الدنيا خوف دماء نزمت سنة آخيرا انتأخ رغبنا زي يبلوا أمان أطمئنا نزلهم أولياء ألوي فتوت رب مالتي من يوم زعتهم انتهت مجلس الناجين الذين آمنوا مؤمنين من أول مقدمة وكانوا يتقون ربخي فرحون يرب فكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى ولكن حب الأولي والصالحين نقبل ندخلنا نجزئهم ويكن لهم نوم أبتصرحنا يربخنا قتوم زي والعياذ بالله شركيو هابزد ما خن رح يقعد بار ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نزموته دع أقربوا ليلومنا مالده صحبا تيبلون يرمن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخركم نزموي تزوله استغفار جبار استغفار كابو حته تيبلونا استغفار جبار له نزمه يتو ما يتو زل وجزء الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة رب زفتوه لهم يمزموتنيرم بس يقول لقنا اسمح حرث بل إنما أسقهم استغفار قبروا لهم محرم يا رب لكم دعاء قبروا لهم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ربي ثبتوا أبتحطوا كحتتهم كله ملاكان كلتا ملائكا حتوا قلوا من ربك ما دينك من نبيك كلهم كحتوا من ربكا انتا ايتي هيمانوتكا من يمتم نبيناتكا زيان كلها نغن حتى تنين ربكا أبزا وقت زياء ربي السبات يا عبدنا فالرسول صلى الله عليه وسلم ثباتي لكم دعاء قبره له فإنه الآن يسأل حجي حتى لكن له لكنها بزياء قلح واتزقاق كلها زي حديث يبلوها استغفروا لآخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يبلوها بقبر غير حجي حتى تعلوه إذا حطه ميت انتهى من علم الغيبة الرسول صلى الله عليه وسلم قل فإنه الآن يسأل زبلو زلو بوحية شعى يحتس لزنبرة الرسول صلى الله عليه وسلم تواقع من دزار عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لكن فإنه الآن يسأل إلنا حجي حجي حتة هاللو كنبل قنقين أين خيله فأبتي قزيتي قزيتي نحطه قزيه فعلا فنحن خنبل زلنا استغفار قبروله محرت كاب رب حاتتلهكمون رب سببتلكم دعاء قبروله راح نحن نبتجلينا ماله حج حتى تعلو الناقن كنزارب زيا بتعلم الغيب سلزو قنت حج حتى تعلو الناقن زارب أي قباء أي كائن مالتين تاسي عن تاشعيت مالتين أي ما جرجته ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. تلا ليس قنال له. لأن إحنا ظروفها قاتمة وكبكل عدم نسينا مقربا ناديو نفوتو سبدي كنا خنسك دوله نخيلنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عدوان كمزجروم يوم مالتي. تحدث أنت أبو حديث الصحيح. الذي رواه البخاري برقم الحديث 174 انتهى له أبي هريرة رضي الله عنه نزح حديث دوري أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد شكا من الراوي الراو يقول سبيتي من مسجد يسريني رومل فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال مات ميتو قبيرا صحبه ناحري سبيتون في رواية سبيت مغانا غبي روما بده إحجزي الرسول صلى الله عليه وسلم نبي كيدوا يجوا لهم مسحاتة تو وموتون ديو... أسمعكم من بره يا رسول الله غبيرنا يوم يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم مل ملسيبهم فالرسول صلى الله عليه وسلم حريقهم أ فلا أذنتموني به ديت نقولني شعاء مسموتس مي تلكم زي تحبون زي نقولني يلوم وصحابه دماني يعني كتبهم مجالس مس الرسول الله صلى الله عليه وسلم جالسوا زنوبور يكونون زي دحاني لهم أما خلوق أبي رمهم كبار الصحابة بقى وفي رواية سبعت مخانا مالتي قلت فضلنا من تايو ناي من صر الله ناي مسجد من الراويات أراري نير مسجد كم وسبعت تخيناون ناتي مسجد نقفون تسريون نيرام مالتي فالرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم دلوني على قبره أو قبرها ناب قبر حبروني إلو ويناب قبر حبروني سبع إلو قبره فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سبيله زماع سينير يا شباب مستقبر فالشيخ ابن باز بزا حديث زياء خبزي زي أتبقسه جائز مخانو دي تقبر سبون كنسا قدوله تدع ديس قدناله على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل ورح خون اللوج وي كبرح ز واحد أما شهرين ثلاث شهور سنة سنتين عشر سنين زجن سنة يكونان كنسكدر مالتي فإن كانت المدة وأكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر تلا معلتنا ويحغن كنسكدر اللو مشروع وي فقود هايكونان يبلا الشيخ النباس. فتا حدود الرسول صلى الله عليه وسلم زق زسجدوا لهم يعني ورحيانيرا أني رأي أقل كبرح كبرح أن يزح على فجن كسجدوا له زفوق دايكونان لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت ونياتو الرسول صلى الله عليه وسلم أب قبر خيدهم دحري ورحي ها بور حنينيو ساقيدوم أي فالفور مالتي فجلس الله زخونه بارك الله فيكم ازي أقباب ناي أقباب را خلو كن فالطو يقبأ وكمي قرنا وان دعا خم نقبر الله ربي إخلاصي هابنا أب سنة الدعوة السلفية الثباتي هابنا أجزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته